فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب لليم وفي موسى إذا رسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر نوم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليمم وهو منيم وفي عاد ذا رسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء نتت عليه إلا جعلته كرمين وفي ثمود إذ قيذ لهم تمتعوا حتى أحين فأعتوا ربهم فأخذتهم الصائقة وهم ينظرون فَمَسْتَطَاعُ مِنْ قِيَامِهِ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَقَوْمًا مِنْ قَبْلِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءَ بَنِينَهَا بِأَيْدِيهُ وَإِنَّا لَمُسِعُونَ وَالرَّضَ فَرَجْنَاهَا فَنَامَ الْمَاهِدُونَ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلهنا آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتَّالَذين مِن قَبِيلِهِم مِن رَسولٍ إِلا قَالُوا سَاحرٌ وَمَجْنُونٌ أَتَوَاصَو بِهِ بَل هُم قَوْمٌ طَاغُونَ أَتَوَلَّ عَنْهُم فَمَا أَن تَبِمَلُومُ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَةَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ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 هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أمنتم لا تبصرون إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم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 يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تاثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَعَنَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ أَنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ فَذَكِرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ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 وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بلفوق لعلى ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين أودنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفَتُمَا على عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَأَهُ نَزْلَةً نُخْرَى إِنْدَ سِدَرَةِ الْمُنْتَهَى إِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَعْشَى سِدَرَةً مَا يَعْشَى مَا زَغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنَّا يَتْرَبِّهِ الْكُبَرَةَ أفرايتم اللات والعزى ومنات الثالثة نخرى ألكم الذكر وله ننثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أسماء أنتم وآبا بها من سلطان أن يتبعون إلا الظن وما تهول أنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ل للإنسان ما تمنى فلله الآخرة ونولا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا إلا من بعد أن ياذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية لنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا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 الذين يجتنبون كما إلى الإثم والفواحش إلا لمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا انشأكم من الأرض وإذا انتم أجنة في بطون أمهاتكم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 وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء لو فوأن إلى رب كلمتها وأنه هو أضحك وأبك وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة ذات منا وأن عليه النشأة لخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا لولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والموت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 بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإي رواية يعرضوا أيقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من ألمباء ما فيه مزدجر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 كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغنوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى أمر قد قدر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 سيهزم الجمع ويولون الدبر بل ساعة موعدهم والساعة أدها وأمر إن المجرمين في ظلال وسعور إن المجرمين في ظلال وسعور يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوق مس سقر إن كل شيء إن خلقناه بقدر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 إن الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقَاعِدَ صِدْقٍ فِي مَقَاعِدَ صِدْقٍ عِندَ مليك مُقْتَدِرٍ